بوك تو <تصفيق> <تصفيق> دي فينس داشمت بورني يونك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <حروف العطف المزدوجة> Kelioni tiesa pasakus buvo graži, bet per daug varginanti. Sahihun Anna Rehla Dakenat Jamila, illa annaha kanat mutaiba Jiddan. Sahih Anna Rehla Kanat Jamila, Ila Annaha kanat mutaiba Jiddan. Traukinys tiesa pasakus atėjo laiku, bet buvo per pilnas. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. هيشبتس، تيسى بساكس، بوو صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Sahih Elnelfundok Kana Murihan Ila Elnahu Kena Relian Jiddan. Jis važiuos arba autobusu arba traukiniu Sejusafiru Immelbas Aubel Kitar Sejusafir Immelbas Aubel Kitar Jis atvyks arba šiandien vakare arba rytoj ryte. Sajetijimeljaum, Auradan Bekiran. Sajetijimeljaum, Auradan Bekiran. Jis gyvens arba pas mus, arba viešbutyje. Sajeskūnų imamana, au filfundok. Sajeskūn imamana, au filfundok. Ji kalba tiek ispaniškai, tiek angliškai. إنها تتكلم الاسبانية كما ايضا الإنجليزية. انها تتكلم الاسبانية كما ايضا الانجليزيه تيك مدريده تيك لندن لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن Ji pažįsta tiek ispanija tiek Anglija Inna hā ta'rifu Ispanią, kama įdįn įngiltrą. Inna hā ta'rifu kama įdįn Jis netik vailas, bet ir tinginys. Inna bel بل ايضا كسولا ينيتيغراجي ليست فقط جميلة، بل ايضا ذكية إنها ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه يكلبا نيتيك لا تتكلم فقط الألمانية، بل ايضا الفرنسيه Inaha la tatakallam fakad al-almaniya bal aydan al-faransiya Aš nemoku groti nei pianinu nei gitara La astati'u an piano wa la 'ala La astatija an a'zif 'ala piano wa gitar Gin nemoku valso nei sambos لا أستطيع أن ارقص السالفاز ولا لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا اش نميكسوني اوبرا او سني باليتو لا أحب الاوبرا ولا الباليه لا احب الاوبرا ولا الباليه كوغريتشوت ديربسي تو <تصفيق> انشيو كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه بابكر كوا انشيو <تصفيق> توتسي تو انشيو غاليساي شيتي كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا كلما باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكررا ت مج كلما تقدم المرؤ في العمر كل ما أصبح أكثر رضا كل تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا